فأما أقسام التمييز المبين للذات فأحدها أن يقع بعد الأعداد وقسمت العدد إلى اسمي صريح وكناية فالصريح الأحد عشر فما فوقها إلى المئة تقول عندي أحد عشر عبدة وتسعة وتسعون درهما وقال الله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا وبعثنا منه اثنى عشر نقيبا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فمن لم يستطع فإطعام شتين مسكين ضرعها سبعون ذراعة فاجلبوهم ثمانين جلدة إن هذا أخي له تسع وتسعون وَفِي وفي الحديث إن لله تسعة وتسعين اسم وأردت بقولي إلى المئة عدم دخول الغاية في وهو أحد احتمالي حرف الغاية والكناية هي كم استفهامية تقول كم عبدا ملكت فكم مفعول مقدم وعبدا تنميز واجب النصب والإفراد وزعم الكوفي أنه يجوز جمعه فتقول كم عبيدا ملكت وهذا لم يسمع ولا قياس يقتضيه، ويجوز لك درة وذلك مشروط بأمرين احدهما أن يدخل عليها حرف جر والثاني ان يكون تميزها الى جانبها كقولك بكم درهم اشتريت وعلى كم شيخ اشتغلت والدر حينئذ عند جمهور النحويين بمن مضمره والتقدير بكم من درهم وعلى كم من شيخ وزعم الزجاج أنه بالإضافة القسم الثاني أن يقع بعد المقادير وقسمتها على ثلاثة أقساء أحدها ما يدل على الوزن كقولك رطل زيتا ومنوان سمنا والمنوان تثنية ممن وهو لغة في المن وقيل في تثنيته منوان كما يقال في تثنية عصا عصوان الثان ما يدل على مساحة كقولك شبر أرض وجروب النخلة وقول ما في السماء موضع راحة سحابة الثالث ما يدل على الكيل كقول قفيز برّة وصاع طمرة القسم الثالث أن يقع بعد شبه هذه الأشياء وذكرت لذلك أربعة أمثلة أحدها قول الله تعالى مثقال ذرة خيرة فهذا بعد شد الوزن وليس به حقيقة لأن نفقال الضرات ليس اسما لشيء يوزن به في عرفنا الثاني قولون عندي نحي سنة والنحي بكسر النون وإسكان الحاء المهملة وبعدها ياء خفيفة اسم اللعاء السنة وهذا يعد شبه الكيل وليس به حقيقة لأن النحية ليس مما يكالب السم ويعرف به مقداره إنما هو اسم لوعائه فيكون صغيرا وكبيرا ومثله قولهم وقب لبنا والوطم بفتح الواي وسكون الطاء. وبالباء الموحدة اسم لعاء اللبن وقولهم سقاء ماء وزق خمرا وراقود خلا الثالث قولهم ما في السماء موضع راحة سحابا فسحابا واقع بعد موضع راحة وهو شبيه بالمساحة والرابع قولهم على التمرة مثلها زبدة. فزدًا واقع بعد نثل وهي شبيهة إن شئت بالوزن وإن شئت بالمساحة والقسم الرابع أن يقع بعد ما هو متفرع منه كقولهم هذا خاتم حديدا وذلك لأن الحديد هو الأصل والخاتم مشتق منه فهو فرعه وكذلك باب ساجا وجبة خزا ونحو ذلك وأما أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فاربعه أحدها أن يكون محولا عن الفاعل كقول الله عز وجل يشتعل الرأس شيبا أصله واشتعل شيب الرأس وقوله تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسه اصله فان طابت انفسهن لكم عن شيء منه فحول الاسناد فيهما عن المضاف وهو الشيب في الايه الاولى والانفس في الايه الثانيه الى المضاف اليه وهو الراس وضمير النسوة فارتفعت الرأس وجيء بدل الهاء والنوني بنون النسوة ثم جيء بذلك المضاف الذي حول عنه الاسناد فضلة وتنميزا وإفردت النفس بعد أن كانت مجموعة لأن التمييز إنما يقلب فيه بيان الجنس وذلك يتأدى بالمفرد الثاني أن يكون محولا عن المفعول كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيون قيل التقدير وفجرنا عيون الأرض وكذا قيل في غرست الأرض شجرة ونحو ذلك الثالث أن يكون محولا عن غيرهما فقوله تعالى أنا أكثر منك مالا أصله مالي أكثر من مالي فحرف المضاف وهو المال وأقيم المضاف إليه وهو ضمير المتكلم مقام فارتفع وانفصل وصار انا أكثر منك ثم جئ بالمحذوف تنميزا ومثله زيد أحسن وجها وعمر انقى عرضا يسبه ذلك التقدير وجه زيد احسن وعرض عمر انقى الرابع ان يكون غير محول كقول العرب بالله بره فارس وحسب ناصره وقول الشاعر يا جارة ما انت دارا يا حرف نداء جارك منادى مضاف لليه وأصله يا جارك فقربت القسرة فتحة والياء ألفا ما مبتدا وهو اسم استثمان وأنت خبر والمعنى عظمتي كما يقال زيد وما زيد، أي شيء عظيم وجاره تميز وقيل حال وقيل ما نافية وانت اسمها وجارة خبر ماء الهجازي اي لست جارة بل انت اشرف من الجارة والصواب الاول ويدل عليه قول الشاعر يا سيدا ما انت من سيدي موطأ الاكناف رحب الذراع وظل لا تدخل على الحال وانما تدخل على التمييز ثم قلت التاسع المستثنى بليس ليس او ب لا يكون او بما خلا او بما عدا مطلقه او باالا بعد كلام تام موجب او غير موجب وتقدم المستثنى نحو فشربوا منه الا قليلا منهم ونحو وما لو إلا آل أحمد شيعة وغير المجد إن ترك فيه المستثنى منه فلا أثر فيه الا ويسمى مفرأا نحو ما قام إلا زيد وإن ذكر فإن كان الاستثناء متصلا فاتباعه للمستثنى منه أرجح نحو ما فعلوه إلا قليل منهم أو منقطعا فتميم تجيز اتباعه إن صح التفريغ والمستثنى بغير وسوى مخفوض وبخلا وعدى وحاشى مخفوض أو منصوب وتعرض غير باتفاق وسوى على الأسخ إعراب المستثنى بإلا واقول التاسع من المنصوبات المستثنى وانما يجب نصبه في خمس مسائل احداها ان تكون اداه الاستثناء ليس كقولك قاموا ليس زيدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفرى فليس هنا بمنزله إلا في الاستثناء فالمستثنى بها يجب النصب مطلقا بإجماع والثانية أن تكون أداة الاستثناء لا يكون كقولك قاموا لا يكون جيدا فلا يكون أيضا بمنزله إلا في المعنى والمستثنى بها واجب النصب مطلقا كما هو واجب ما ليس والعلة في ذلك فيهما أن المستثنى بهما خبرهما وسيأتي لنا أن كان وليس وأخياتهما يرفعن الاسم وينصبن الخبر فإن قلت فاين اسمهما كنت مستقر فيهما يجيبه وهو عائد على البعض المفهوم من الكل السابق وكأنه كان ليس بعضهم زيبه ولا يكون بعضهم زيبه ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنفاي فإن كنا نساء فوق اثنتين اي فان كانت البنات وذلك لان الاولاد قد تقدم ذكرهم وهم شاملون للذكور والاناث فكانه قيل اولا يوصيكم الله في بنوكم وبناتكم ثم قيل فان كنا وكذلك هنا الثالثه ان تكون الاداه ما خلا كقولك جاء القوم ما خلا زيدا وقول لبيد بن ربيعه العامري الصحابي الا كل شيء ما خلا الله باطله وكل نعيم لا محاله زائله الرابعه ان تكون الاداه ما عدا كقولك جاء القوم ما عدا زيدا وكقول الشاعر تمل الندام ما عداه فإنني بكل الذي يهوى نديني مولع فالواء في موضع نصب بدليل لحاق نون الوقايه قبلها وحكى الجرمي والربعي والاخفش الجر بعد ما خلا وما عدا وهو شاذ ولوذا لم أحفل بذكره في المقدمة فانقل لما وجب عند الجمهور النصب بعد ما خل وما عدا وما وجه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان قلت أما وجوب النصب فلأن ما الداخلة عليها مصدرية وما المصدرية لا تدخل إلا على الجمل الفعليه واما زواج الخصب فعلى تقدير ما زائده لا مصدريه وفي ذلك صدود فان المعهود في زياده ما مع حرف الجر الا تكون قبل الجار والمجور بل بينهما كما في قوله تعالى عما قليل ليصلحن نادمين فبما نقضهن ميثا قوم لعناهم مما خطيئاتهم اغرقوا وقيم المطلقة راجع إلى المسائل الأربع أي سواء تقدم الايجاب أو النفي أو شبهه الخامسة أن تكون الأداة إلا وذلك في مسألتين إحداهما أن تكون بعد كلام تام موجب ومراد بالتام أن يكون المستثنى منه مذكورة وبالإيجاب أن يشتمل على نفي ولا نهي ولا استفهام وذلك كقوله تعالى فشرب منه إلا قليلا منهم وقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس الثانية أن يكون المستثنى مقدما على المستثنى منه كقوم الكبيت ينبه آل البيت رضي الله عنهم وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه ولما انتهيت إلى هنا استقردت في بقية أنواع المستثنى وإن كان بعض ذلك ليس من المنصوبات البتة وبعضه متردد بين باب المنصوبات وغيرها. فذكرت أن الكلام إن كان غير إيجابه وهو النفج والنهي والاستفهام فإن كان المستثنى منه محذوفا فلا عمل لإلا وإنما يكون العمل لما قبلها ومن ثم سموه اثناء مفرغا لان ما قبلها قد تفرغ للعمل فيما بعدها ولم يشغله عنه شيء تقول ما قام الا زيد فترفع زيدا على الفاعليه وما رايت الا زيدا فتنصبه على المفعوليه وما مررت الا بزيد فتخصده بالباء كما تفعل بهن لو لم تذكر الا وان كان المستثنى منه مذكورا فاما ان يكون الاستثناء متصلا وهو ان يكون المستثنى داخلا في جنسي المستثنى منه او منقطعا وهو أن يكون غير داخله فإن كان متصلا جاز، في المستثنى وجهانه أحدهما وهو الراجح أن يُعرض بإعراب المستثنى منه على أن يكون بدلا منه بدل بعض من كله والثاني النصب على أصل الاستثنائه وهو عربي جيد مثال ذلك في النفي قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم أجمعت السبعة على رفع أنفسهم وقال تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع قليله على أنه بدل من الوعي في فعله كأنه قيل ما فعله الا قليل منهم وقرا ابن عامر وحده الا قليلا بالنصب ومثاله في النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك قرا بالرفع والنصب ومثاله في الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالين اجمعت السبعة على الرفع على الإدال من الضمير المستقر في يقنط ولو قرا الضالين بالنصب على مستثناء لم ينتمع ولكن الكراءة شنة متبعة وإن كان منقطعا فالحجازيين يجبين مصبة وهي اللغة العليا ولهذا اجمعت السبعة على النصب في قوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولو أدل مما قبله قرأ برفع إلا اتباعه وإلا ابتغاء ولأن كل منهما في موظورة اما على أنه فاعل بالجار والمجرور المعتمد على النفي واما على أنه مبتدا تقدم خبره عليه والتمينيون مديجون الإبالة ويختارون النصب قال الشاعر وبلدة ليس بها أنيسو إلا اليعافير وإلا العيس فأبدل اليعافير والعيس من أنيس وليس من جنسه وذكرت أيضا أن المستثنى بغير وسوى مخفوض دائما لأنهما ملازمان للإضافة لما بعدهم فكل اسم يقع بعدهما فهما مضافان إليه فلذلك يلزمه الخفض لان المستثنى بخلاء وعداء وحاشاء يجوز فيه الخفض والنصب فالخفض على أن يقدرن حروف جر والنصب على أن يقدرن أفعالا استطر فاعلهن والمستثنى مفعول هذا هو الصحيح ولم يجوز سيدويه في المستثنى بعد غير النصب لأنه يرى أنها لا تكون إلا فعل ولا في المستثنى بحاشا غير الجر لأنه يرى أنها لا تكون إلا حرفا ثم قلت والبواقي خبر كان وأخواتها وخبر كاد واخواتها ويجد كونه مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير اسمائها مدردا من ام بعد افعال الشروع ومقرونا بها بعد حرى واخلولق ونظر تجرد خبر عسى واوشك واغتران خبر كاد وكرم وربما رفع السدبي بخبر عسى ففي قوله وماذا عسى الحداد يبلغ جهده في من رفع جهده سبيذان وخبر ما حمل على ليس واسم إن وأخواتها وأقول العاشر من المنصوبات خبر كان وأخواتها نحو وكان ربك قديرا فأصبحتم بنعمته اخوانا ليسوا سواء واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا الحاب عشر خبر كابا وأخواتها وقد تقدم في باب المرفوعات أن خبرهن لا يكون إلا فعلا وذكرت هنا أنه ينقسم باعتبار اقترانه بأن وتجربه منها أربعة أقسام، أحدها ما يجب اقترابه بها وهو حراء وخلولقة. تقول حراء زيد أن يفعل، وخلولقت السماء أن تُنْتَرَى. ولا اعرف من ذكر حرام من النحويين غير ابن مالك وتوهم ابو حيان انه وهم فيها وانما هي حرام بالتنوين اسما لا فعل وابو حيان هو الواهم بل ذكرها اصحاب كتب الافعال من اللغويين قصر قسطي وابن كريف. وانشدوا عليها شعرا وهو قول أعشى إن يقلهن من بني عبد شمس فعسى أن يكون ذاك وكانا القسم الثاني ما الغالب اقترابه بها وهو عسى واوشك مثال ذكر ان قوله تعالى عسى ربكم أن يرحمكم وقول الشاعر ولو إلى الناس اضطراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا ومثال تركها قول الشاعر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر وقول الآخر وشك من فر من في بعض ذراته يوافقها القسم الثالث ما يترجح تجرد خبره من امن وهو فعلان كاد وقرب مثال التجرد منها قوله تعالى وما كادوا يفعلون وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاه هند غضوب ومثال الاقتران بها قول الشاعر كادت النفس ان تفيض عليه مذ سوى حشو ريطه وبروبه وقوله سقاها ذو الاحلام سجلا على الظما وقد كربت اعناقها ان تقطع وتقطع فعل مضارع واصله تتقطعه فحدث إحدى التائه ولم يذكر سيبويه في خبر كرب الا القدر القسم الرابع ما يمتنع اقتران خبره بان وهو افعال الشروع مثل تفق وجعل واخذ وعلق وانشا وهب وهلهل قال الله تعالى وطفقا يقصفان وقال الشاعر وقد جعلت اذا ما قمت يثقلني ثوبي فانهض نهض الشاعر بالسكر وقال الشاعر فاخذت اسال والرسوم تجيبني وفي الاعتبار اجابه وسؤال وقال الاخر اراك علقت تظلم من أجرنا؟ وقال انشات اعرض عما كان مكنونا وقال هببت الوم القلب في طاعه الهوى وقال وقئنا ديار المعتدين فهل نفوسهم قبل الإماتة تزهق النوع الثاني عشر خبر ما حمل على ليس وهو أربعة أحدها لا كقوله تعالى تنادي ولا تحين مناصم والثاني ما كقوله تعالى ما هذا بشرا والثالث لا كقول الشاعر فعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية والرابعين النافية كقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على اضعف المجامين وقد تقدم شرح شريكهن مفتيفا في باب المرفوعات النوع الثالث عشر اسم ان وأخواتها نحو إن زيدا فاضل ولعل عمرا قادم وليت بكرا حاضرا ثم قلت وإن قرنت بمال مزيدة أو ألغيت وجوبا إلا ليت فجوازة وأقول مثال ذلك انما الله اله واحد كانما يساقون إلى الموت وقول الشاعر اعد نظرا يا عبد قيس لعلما اضاءت لك النار الحمار المقيده وجه استشهاد بهما انه لولا الغائهما لم يصح دخولهما على الجمله الفعليه ولكن بقولهما على المبتدا والخبر واجب، واحترزت بالمزيد من الموصوله نحو أحسبون أن ما نمدهم به من مال ودمين، أي أن الذي بدليل عود الضمير من به إليه. انتهى الشريط السادس، وللكتاب على الشريط التالي.